القانع ما القانع وما أدراك ما القانع يوم يثور الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأم قُلَت مَوَازِينٌ فَهُوَ فِي عيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَضْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ